مش مقتل عثمان؟ إذن لا إذن نمدري حا خلصت مبارح مقتل عثمان العفان كان آخر حاجة أمم <تصفيق> الاوراق كنت انا سجلته ورفعتهم عندنا على ربنا لو دي اخوه قالوا لي الموضوع مهم جدا انا حتى يعني الموضوع ده في مقطع الاسمان ده يعني ايه يعني كنت اامل ان الاخوه لازم يحفظوا لأن هو يعني الدرس ده مهم كان مهم جدا يعني ان في تمريره في الصحه الله ان بتعلم المنظور ده والله ما هو المطلوب ايه وانا اعمل اعمل لكم مذكره يعني لا هي موجودة في المذكرة هو موجود في المذكرة بس بقي سعيد اللي يساعدك كنت في درس كده ما هو ده روايه كنت درس في صفحه اللي ساعه اه انا قلت اجيبه لكم مكتوب انت لو قلت لي لو قلت لي كنت جبت لك معايا انا جاي انا على الايميل كنت هتوضاها عندك وانا انا اشرحه دلوقتي <تصفيق> اللي أنا رديت فيه على سهيل ذكروا على المجموعه لو اه ده ودرس كل أنا كل انا كل زله يعني لي في حاجة أنا اللي يعني اللي هي الشهوات والرد عليها اه ازاي حصل اه زي ما قلت لو عثمان سمعك حصل وازاي وموقف الصحابه كان ايه طب سيكتو ما سيكتوش طب الرد على الشهوات لان هي دي اللي هتقابلك بعد كده اصل انت سهل جدا انك تقرا فضائل عثمان ودا كان عثمان حي وكان عثمان مش عارف ايه ده سهل انما لما إنما تجي تلاقي تداخل الأحداث طب الفيت حصلت إزاي؟ طب مين يشترك فيها؟ طب هل فيه حد من الصحابة ورد في مقتل أثناء؟ طب مين دور؟ طب كاب عدد اني اشتركوا وينسبوا له الصحابة طب مين فيهم اللي هو منسوب للصحابة؟ مين مش منسوب للصحابة؟ يعني الكلام ده كما وين نجيب؟ لشان كده أنا مبارح بديته بعوام إنها تعمل نجيب لن بسهوش تداته على الأقل طب انا هحاول التسجيلات من المحاضر ارفعهم على ربنا يعينك يبقى احسن احاول التسجيلات من المحاضر ونعملها في خاطر حد بعد لي حدم الأخوات بعد حدم الأخوات بعت لنا سال على التليفون على واتساب قال لي كده بس طبعا أنا مني ال إن العمل الإداري أنا ما ليش فيه يعني مش متخصص في عمل إداري ف يعني ما ما بخيمش نفسي فيه ما دام منطرش مني في حد تطلع صحيح صحيح صحيح طيب شكلكم معانا بعد ما نبدا كان دكتور احمد زيد نشوف نعمل ايه ان شاء <تصفيق> آه شو أفنى لغتي ال غزوت ال أنا المصاب مريسي ما شاء أنا برضو مرة وفدت أنا ما جيتش أنا المريش اللي زبوري فات أنا كنت تعبان صوتي تعبان في العشاء. مش قادر أنا من الازبول اللي فاتوا تعبان مش قادر بس طبعا خشيت ان انا مجيش فراكم عليكم يعني ان انا النهاردة مفترضا ما اتكلمش اصلا دكتور ايه لما تتكلمش ااخد علاج وارتاح لكن طبعا ما قدرش الوقت بيجري وخايف الدروس فراكم عليكم يا رب طيب يلا. نحن النهاردة ناخد غزوة من المصطلح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور منفسنا ونساة عمالنا ما يدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اهل ابراهيم وبارك على محمد وعلى اهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الاخوه الحباب. أسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ان يجعلنا واياكم من يسمعون القول فيتبعون احسنه استكمل على كتاب نور في سيره سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الكلام على غزوة بني المصطلق وغزوة بني المصطلق من الغزوات المهمة والتي حدث فيها أمور عجيبة وحدث فيها نوع من الأمور أو حدثت فيها عدة أمور تحتاج إلى وقفات لأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الوقفات أولا هذه الغزوة تسمى ببني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع وسميت المصطلق لرجل أو لقب لشخص اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة بطن من بني خزاعة وسميت المريسيع لقب لماء يسمى ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرته. يعني إما أن تسمى بالمريسيع وإما أن تسمى ببن المصطلق وهذه الغزوة بن المصطلق هم فرع من قبيلة خزاعة وهي من القبائل التي تجرأت على المسلمين بعد غزوة أحد لا سيما أنهم ممن أعانوا قريشا على المسلمين وقد أدى ذلك إلى أن ألبوا القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هؤلاء عاونوا وألبوا عليه صلى الله عليه وسلم فتهيأ صلى الله عليه وسلم لغزو بن المصطلق فسار إليهم في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة النبوية ووصل المسلمون إلى ديار بني المصطلق عندما إلاهم يقال له المريسية وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك قذف الله تبارك تعالى الرعب في قلوب المشركين من هول المفاجأة التي فاجأهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم أصبحوا بين أسير وقتيل وفي هذه الغزوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث وكان أبوها هو زعيم بن المصطلق وقد أخذت في السب وكان هذا الزواج من أسباب الخير والبركة على قومها حيث أطلق المسلمون جميعا ما بأيديهم من الأسرى لأنهم قالوا لا يصح لنا أن نأسر أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة ظهر فيها كيل المنافقين من خلال حدثين عظيمين الحدث الأول إثارة العصبية الجاهلية بين المسلمين والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حدث وابتدأ هذا الأمر من أن غلامين أحدهما أنصاري والآخر مهاجري، فشاجروا على ما وتعلمون أن هذه كانت من عادة العرب أنهم قد يتشاجرون على ما، فتشاجر هذا هذان الغلمان على ما، فصرخ الغلام الأنصاري يا معشر الأنصار وصرخ المهاجري يا معصر يا معشر المهاجرين، فغضب المنافق عبد الله بن أبى بن سلول وكان من حضر الغزوة، فلما علم بأن المهاجري تعارك مع الأنصاري ولعله لطبه أو ضربه فقام مستغلا لهذا الحدث وهذه عادة المنافقين دائما المنافقون يستخدمون الأحداث الصغيرة يضخمونها ويكبرونها ويجعلون منها أحداثا عظيمة ليصنعوا بها حدثا أو ليوظفوها لخدمة أحداثهم التي أريدونها الحدث غلم تشاجر مع بعضهم البعض أمر الصيد عادي قد يحدث في أي زمان وفي أي مكان اثنين من الغلمان تشاجر على أمر ما أيا كان هذا الأمر لكن هذا المنافق لما علم بهذا الأمر وقف قائلا أو قد فعلوها قد نافرون وكافرون في بلادنا والله ما أعدنا وجرى قريش إلا كما قال الأول سم, سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذن ثم أقبل على من حضره من قومه من الأنصار وتعلمون إنه كان من الأنصار ثم أقبل عليهم وقالا هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم من الأموال تحول إلى غيركم فسمع بذلك شاب من شباب المسلمين يقال له زيد بن أرقام فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأشار عمر على رسول صلى الله عليه وسلم بأن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول فقال صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهنا حكمة بالغة من رسول ليس صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر باعتبار المآل لا باعتبار الحال الحال أن هذا المجرم المنافق سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه واعتدى وفعل وفعل لكن مآل الأمر إذا هو قتله صلى الله عليه وسلم ما الذي سيقول إليه الأمر الناس في الخارج يرون أن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيقولون محمد يقتل أصحابه كما هو الحادث الآن بعض الخلافات تكون بين أبناء الصف الإسلام الواحد فتجد بعض الإعلاميين المنافقين يظهرون هذا الخلاف بين هذين الأخوين على أنه إيه؟ شجار ومعرك ويصورون الأمر على أن هناك خلاف بين فلان وفلان قامت الدنيا ولم تقع فينتصر لهذا أناس وينتصر لهذا أناس فتصير الأمر إلى فرقة وإلى فساد من المستفيد؟ المنافقون الذين يريدون تدمير هذه الأمة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأم، وقال لعمر معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أنزل الله تبارك تعالى سورة المنافقين في طريق العودة إلى المدينة تفضح عبد الله بن أبي بن سلول وتفضح المنافقين ومن كان على شاكلته من هؤلاء الذين نافقوا أظهر الإسلام وأرطلوا الكفر فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه وهذا والله من المواقف التي تدرس وفيها عظات وعبر قد لا يتحملها قلب الإنسان العادي. عبد الله بن عبد الله بن أبوي بن سلون صحابي طاهر القلب. طاهر القلب. لما علم بأن أبوه قال لا يخرجن العذ من هالأذل وعنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أبوه. أن يقتله هو أبا ليه؟ لأنه قال خشيت أو أخشى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فتأخذني الحمي أنا سأقتله وذهب إلى أبيه على مشارف المدينة ووقف على مشارف المدينة وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك فيها رسول صلى الله عليه وسلم ووالله لا تدخلها حتى تقر أنك أنت الأذل ورسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز لا تدخل فوقف عبد الله بن سلول يقول وينادي في قومي انظروا إلى هذا هذا يمنعني أن أدخل إلى المدينة قال والله لن تدخل إما أن تقتل وإما أن يعفو عنك الله، وما دخل المدينة حتى عفا عنه نبي صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان صنع الأعجيب في قلب عبد الله بن عبد الله بن أبيب سلول صنع أعجوبة في قلبه أنت لك أن تتخيل أن هذا الدين يجعل من الابن او جعل من الابن عدوا لابيه ليست عداء شخصية انما لله تبارك وتعالى فكان الولاء والبراء قضية الولاء والبراء عند الصحابة كانت لا تتحمل المفاصلة ليس فيها مفاصلة نحن لا نفاصل في الدين نوالي اولياء الله ونعادي اعداء الله انظر <تصفيق> الى عمير اخو مصعب ابن عمير وإلى أخوه عندما أسر يمر مصعب ابن عمير على أخيه وهو في الأس فيقول استوصي بي خيرا فيقول له أشدد عليه فإن أمه غنية أشدد عليه والله إنه أخي دونك أتقول هذا لي قال له والله إنه أخي دونك هو داخوي في الإسلام ليه الصحابة طبقوا معاني الولاء والبراء بقوة بقوة لذلك نجح نجح دعوة الصحابة الله عليهم، وظهر هذا الدين بقوة لأنهم أخلصوا الدين لله تبارك تعالى فكانت هذه الحادثة الأولى وهي حادثة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذاء الصحابة حنثت حادثة أخرى كما ذكرنا أنها أظهر كيد المنافقين ودائما تعلموا وتتعلموا أن وطأة المنافق لا تظهر إلا في وقت قوة الإسلام وقت قوة الإسلام يستغلون في وقت قوة الإسلام أو ظهور الإسلام بعض النقاط التي فيها ضعف بعض النقاط التي فيها ضعف مثل ما ترون وتشاهدون دائما الملتزمون كثر أعدادهم كثيرة وصار لهم شأ وصار لهم صولة وصار لهم جولة وصار لهم حس في الناس أما الراغبون في أو الكارهون لدين الله تبارك تعانى أخذوا يتصيغون الأخطاء واحدة الولد ده الأخ فلان الفلاني عمل عملية تجميل في مناخير امسك ده فلان الفلاني مش عارف إيه الحق ده كذا كذا كذا الحق كل ده ليه حتى يقلل من هيبتك عند الناس وهذا الذي حدث. هؤلاء ما استطاعوا أن يطعنوا في الدين لأنهم يعلموا يقينا أنهم لن يستطيعوا أن يطعنوا في الدين ولا يستطيع أن يأتوا بأحد يتكلم في الدين لأن الآن شباب الصحوة عندهم من العلم بفضل الله تبارك وتعالى ما يستطيعون به رد أكبره فقال لك نعمل إيه؟ نسخة هيبتهم عند الناس بالفعل هو هذا اللحظ بدأ ينسك على بعض الأخطاء لبعض الأشخاص الأخطاء الفردية ويجعل من هذه الأخطاء الفردية ظواهر يجعل من هذه الأخطاء الفردية ظواهر ويجعل الخطأ الفرد الظاهرة حتى أن الناس تعتقد بأن الكل صاروا إيه هذا الرجل فيقول لك هو أنت مش ال... أنا مش عايز أقول عشان ما أغتبش مش أنت فلان الفلاني أو أنت مش شكل الفلاني ها وبقت إيه خلها ظاهرة خلها ظاهرة وبدأ يصف هذا المجتمع بمجتمع كله ما بيحبش الله نص التحتاني بس ده مجتمع عدواني ده مجتمع مش عارف إيه على المجتمع الملتزم حتتصور للناس إن هذا المجتمع مجتمع يعادي أهل الأرض جميع بس شوية شوية شوية حد ما سقطت هبتك في الشارع لحد ما طرع الناس في الشارع عايزين اللي يلقوه ليه سقطت هبتك عادش ليك هبت أهضر دمك ده فعل المنافقين المكيدة الثانية وقعت حادثة هي أيضا من الحوادث العرضية حادثة عرضية، فعلاً حادثة عرضية، وتسمى هذه الحادثة حادثة الإفك، وكانت أيضاً في غزوة بني المصطلق. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في غزو... أقرعها إلى النساء، فكان السهم المين لعائشة رضي الله عنها ورضاه، خرج لعائشة على النبي صلى الله عليه في هذا الغزو وكان لعائشة عقد. تلبسه وكانت قد استس... است يعني است... يعني استلفته من أخت له عقد من ظفار والضفار هو عبارة عن حجارة من الأيام غاليا خفيفة فوقه من هذا لا فأعيش رضي الله عنه وأرضاه ظنت أنها أنه وقع منها مكان ما كانت تقضي حاجته وكانت خفيفة اللحم لم تكن قد سمنت والنساء في هذا الوقت كنا يكبن الهودج الهودج الهودج جاب عن إيه إحنا بنشبهها دلوقتي زي تقفيصة كده، آه بتتعامل فوق الإيه فوق ظهر الجمل، وتتركب والست أو اللي يجلس في الهودج، فنزلت عائشة رضوان الله تبحث عن الإيه عن العق، وانصرف الإيه انصرف الجيش ظنوا أنها داخل الهودج وانصرفوا ومشوا، فلما عادت عائشة رضوان الله إلى المكان الذي كان فيه الجيش لم تجدهم فهي تعلم أنها إن تحركت يمينا أو شمالا انتهت، لأنها صحراء فجلست في مكانها حتى جاءها النوم وكان رجل من الصحابة يسمى صفوان بن معطل السلمي قيل بأن ابن سلم كان قد أمره أن يجمع ما يقع من الجيش دي كانت وظفته أن أنت تمشي وراء ليه؟ وراء الجيش واحد شائر على الجمل بتاعه وقع منه صوت آخر وقع منه سيف آخر وقع منه سه هذا وقع منه كذا هو يجمع هذه الأشياء كلها ويعود بها إلى, إلى المدينة وهو في ذات الطريق إذا به يرى عائشة رضي الله عنها وأرضوها وكان يعرفها قبل الحجاب كان يعرفها قبل الحجاب وده مش عيب مش عيب إنت النهاردة وحدة منتقبة كنت تعرفها بمن تنتقب وعيب والحرام شفتها مرة تانية بقدر الله حدث أمر ما فعرفت من هي فعرفها لأنه كان يراها قبل نزول نزول أية الحجاب خاصة ان ما بين نزول آية الحجاب وبين المريسيع الزمن فترة زمنية مش كبيرة عشان الشكل يتغير أو يتنسل فترة زمنية كانت فترة قصيرة فالمهم فلما رآها استرجع فاستيقظت على صوت استرجاعه ويقول إنا لله وإنا لا يرجعون. قالت فخمرت وجهي. نزلت إليه النخو. والله تقول عائشة والله ما كلمني بكري. فأنا خليل الراحلة فركفت على ظهرها حتى مسألهاش ولا إلّا مخليك أقعد هنا. وسار بها إلى أنوصل إلى له إلى المدينة. فلما نزلت رآها بعض المنافقين فتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم والله ما سلم منها وما سلمت منه طبعا ما سلم منه وما سلمت منه ذي كلمة لسب قذ وجلست على ذلك شهرا كاملا وهي لا تعرف بأن المنافقين يتحدثون في حادثة الإفق فأرادت يوما أو خرجت يوما إلى المتبرز لتقضي حاجتها مع أمراء يقال لها أم مصطح مصطح هو ابن أثاثة وكان خادم عند أواكر الصديق وكان أواكر الصديق والذي يتموّنه والذي ينفق عليه والذي يصر يعني يتكفل يتكفل فيه فبينما يتمشى إذعث رص قدم أم مصطح فقالت تعز مصطح طيب مصطح ابنها تعز مصطح فقالت لا تبا لك أتسبينا رجلا شاهد بدرة أن عائشة وقر في نفسها طوقير أهل بدرة قالت يا هنتاه يعني يا غافلة أو ما تدرين ما قال وبعدين بدأت أقولها إيه ما قاله أهل الإفت وأن مصطح ممن هذا هذه الكلام فمرضت عائشة رضي الله عنها وأرضوها شهرا كاملا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها تقول فلم أجد منه اللطف الذي كنت أعهد فكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول كيف تيكم يعني كيف هذه بخلاف ما كان الأول تقول حتى جاء أمر الله تبارك وتعالى بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ولك أن تتخيل هذا المنظر الصعب النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين الصحابة ويقول من يعذرني من رجل بلغني أذه في أهل ووالله ما علمت عن أهل إلا خير ولقد تكلموا في رجل والله ما يدخل علي وحده وما أعلم عنه إلا خير فقام الصحابة من المهاجرين وقام الأنصار فقال قائل منه يا رسول الله إن كان منا ضربنا عنقه فقام آخر له وقال كذبت لعمر الله إنك منافق تدافع عن المنافقين حتى تفاور الحيان فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهم حتى سكتوا فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك من عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإف والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فنزلت هذه الآيات ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها وكانت عائشة رضي الله عنها أرضها تقول لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها قرآن أنا كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يرى فيها أني بريئة لكن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها في سورة النور عشر آيات من سورة النور تبين قصة الإفك وما حدث من المنافقين الذين أذاعوا الخبر وتورط في هذا الأمر مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم رضواهم جماعين، وقد تاب الله عزوجل عليهم بما يعني نالوا من جزاء لأن الحد كفار، الحد كفار كل من وقع في عائشة رضي الله عنها رضاه، وقيم عليه الحد فهو كفارة له رجع كما ولدته أمه من هذا الذنب، فكأنه ليس موجودا أصلا. المقصد أن الله تبارك تعالى تاب عليهم. وتابوا إلى الله تبارك تعالى من ذلك هذه الحادثة الإف. يستغل يستغلها الشيعة الآن والرافض الخبثاء في سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه ويتكلمون ويتطولون في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاه المبرأ البتول ويكلمون على الله ويقولون بأن آيات سورة النور ليست من القرآن إنما وضعها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وذلك لأجل خاطر عائشة رضي الله عنها وأرضها ورضي الله عن الصحابة أجمعين الشاهد هذه الحادثة حادثة الإفك كشفت هؤلاء وفضحت أمرهم لأنها كانت فاضحة بالنسبة لهم فاضحة فعلا فضحت هؤلاء وفضحت أفعالهم وأقوالهم فبان فيها كيد المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وأن الدولة المسلمة زالت تتعرض للمزيد من المخاطر حتى ننتبه ونتعلم مهما وصلت الجماعة المسلمة أو المجموعة المؤمنة الممكنة في الأرض جزئيا مهما وصل وصل إلى درجة من التمكين فإنها مبتلاء مبتلاء ولا بد أن نتعامل مع هذا الأمر على هذا المنوال أن الابتلاء سنة في الأمم كما أن وصلنا في الأفراد فوصلنا في الأمم لذلك قيل للشافعي أيفتل المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يفتل. أيفتل المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يفتل. أنا أرجو أن تنتبه وتفهموا أن الذي نحياه الآن في نوع من الافتلاه نحن الآن نعيش بناء عظيم ابتلينا ببلاء شديد نسأل الله تبارك وتعالى فيه الثبات خاصة المشتغلون بالحلم. والمشتغلون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى محنتهم عظيمة لأن الأمور صعبة والخيارات أحلاها مر الخيارات الآن أحلاها مر فينبغي أن يكون هناك نوع من الانصاف في التعامل مع الواقع يعذر يعذر بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويبعو بعضنا لبعض بالتوفيق والهداية والسداء أما أن ننال في أعراض بعضنا البعض أن نتطاول على بعض ونتطاول على المشايخ والعلماء والدعاء هذا لن يجد هذا في صالح أعداء الله تبارك تعالى الله تبارك تعالى قال قال للصحابة محذرا ومعلما للأمة ولا تنازعوا فتفشلوا إلا يحصل وتذهب ريحا وإيه نصبر مطلوب في الفترة دي أن نصبر على هذا البلاء وكل من رأى الرأي أو اجتهد اجتهاد لا يحاول فرضه على الناس ولا يحاول الدفاع عنه دفاع مستميت لأن في الأول وآخر واسم هو اجتهاد قابل للصواب وقابل للخطر وتعذر إخوانك اعذر إخوانك كما أنك اجتهد ولربما أخطأ ولربما أصبت هم أيضا اجتهدوا لربما أخطأوا ولربما أصابوا فلأن الحق غير واضح المعالم فلابد من أخذ الحيطة والحذر على الأقل لنفسك على الأقل لنفسك تحتاط لدينك ألا تقع في محرم ألا تقع في محرم النهاردة ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل سيسألك يوم القيامة لماذا تكلمت في أرض فلان ولماذا سببت فلان ولماذا على فلان كل هذه أما اجتهادك فالله عز وجل أعلم منيتك إن كان لله تبارك وتعالى فإن أحسنت فأنت مثاب وإن أخطأت فأنت أيضا مثاب أما إذا كان لدنيا أو لهوى فالله تبارك وتعالى يتولى إن هذه عند الله تبارك وتعالى فالأمة مهما مرت لابد أنها ستبتل مهما كان هناك مراحل لابد أن يكون هناك بلاء للأمة في كل المرح، فتخيل إن البنائ يجي في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون جاءوا على نقطة حساسة، عرض رأس الأمة، عرض رأس الأمة، لأنه بإسقاطهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أسقطوا إيه؟ الدولة المسلمة كلها، أسقطوا دعويد كلها، خلاص، أسقطوا دولة، اسقطوا الدين والدولة، أسقطوا كل حال. لكن الله تبارك وتعالى سلة والله تبارك وتعالى وأعرض بحفظ الدين فأظهر الله تبارك وتعالى البراء أيضا من الأمور المهمة جدا جدا عدم الاستهانة بأي ذنب مهما ضاق أو معصي ليه في حديث في حديث الإفك بعض من تورت في هذه الحديثة كان يظن أن الأمر إيه؟ سهل أنا قلت حاجة ده أنا قلت قلته الله دفلان بيقولوا ما سلم منه وما سلمت منه بس ما قلت ها بس الله تبارك وتعالى قال إيه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مهم مهم جدا أن تعلم أن الأمر ليس بالهين ولا باليسير يرحمكم الله لأن الذي يعظم الأمور والذي يحاسب عليها هو الله لا أنت تعالى لمحة سريعة كده دخلت امرأة صالحة النار في ايه هرة حبستها هرة نعم حبستها نعم لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخلت بغي الجنة في كلب سقطه كلب سقطه فشكر الله له فغفر له فالأمر عند الله جبرك تعالى ودخل رجل الجنة لم يعمل خيرا قط بل كان سارقا للأكفال في لحظة صدق قال عبد ما حملك على ذلك قال خشيتك يا رب قال غفرت لك يبقى مسألة حسابات الأمور والنظر إلى الأفعال دائما تنظر إليها من باب الشر قد ترتكب سيئة وتظن أن هذه السيئة صغيرة فتكون هذه السيئة سبب في حرق الأمة بأكملها أو حرق أمة من الناس فتجد نفسك تورط بسبب كلمة كلمة قلتها وأنت لا تدري ولا تبالي وكفيك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها ذالا ياهو يا في الناري سبعين خريف إن تطلبت المعهد إن تطلبت علم لازم تتعلمه وتتربيه على الانضباط في الكلام والانضباط في السلوك سواء كان أمر الإخوة الأخوات كثير ما يبلغني إن بعض الأخوات الطالبات يتكلمن في أمور شخصية المشايخ اللي بيدرسوا مثلا المعهد إنك مالك يهمك في إيه بخصك في إيه أنت ليك تتعلمي تستفيدي أحيانا يصل لك هل من بعض الإخوة تكلم في بعض المشاكل هل في بالمعنى أنت مالك لكنك تستفيد وتتعلم مش عارف تستفيد منه وتتعلم منه اسأل شوف غيره بلغ الإدارة شوف إنما تتكلم فيه وتقع فيه لا, لا. هذا لا يجوز وليس هذا من الوفاء ليس هذا من الوفاء لمن علمك أو دلك على الله تبارك وتعالى المقصد إن من الدروس المستفادة تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى طبعا حديثة الإفكة أنا طلعت منها فوائد مش عارف كانوا كان فايدا 100 ولا كان تقريبا كانوا 100 فايدا ما قلتش منه ولا 60 أو حاجة و60 الفوائد دي 62 فايد المقصود منها إيه المقصود منها إنك لما تحط النص قدامك تعرف تستفيد من النص إذا تستدل به على الواقع اللي انت عايش فيه. انظر مثلا جواز القرعة إذا احتار الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرأ بين النساء. يبقى القرعة جائزة. عندك أمرين مختلفين ومش عارف تعمل إيه؟ حنقرعة. يبقى القرعة جائزة. يبقى دامش ضرب بالأذلاء ولا تشبه بالكفار ولا أي حاجة، ما فيش حاجة حرام. يبقى القرعة جائزة أيضا جواز سفر كذلك سفر المرء يكون مع زوج أو محرم وهذه من المسائل المهمة التي تنسال فيها كثير من النساء عائشة لم تسافر إلى مع مين إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع محرم كذلك مفوضة هذه القصة خروج المرء إلى الغزو يجوز أن تخرج المرء إلى الغزو وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بل بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد وجوب الحجاب فإنه فرض على أمهات المؤمنين وهو فرض على نساء الأمة أجمعين قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يهذين وعائشة لم تتساهل والكلمة دي أتمنى أننا بوجهها لأخوات الدارسات سواء كانوا في المعهد حاضرات أو منتسبات اتقوا الله في الحجاب احنا بقينا عايشين مهزلة أخوات بيتساهلوا أخت تمشي مش لابسة جوانتي مش لابسة شراب عملة البيشة فاتحة عنيها اتقوا الله اتقوا الله في الزي اتقوا الله في الزي راجوا على تاني الأخت ما تمشيش من غير جوانتي ما تمشيش من غير شراب الأخت لازم تنتقب تنتقب النقاب يكون نقاب شده أيوة شدة أن الأمر ديني أذكر الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه وبرك فيه كان بيحكي قصة لما غرقت عبارة سلم إكس في سنة 92 إن كان على ظهر العبارة واحد من إخواننا الأفاضل نسأل الله أن يتعمله برحمته وزوجته وكانوا حجزوا كبينا وما إن سمعوا بأن السفينة تغرق إلا الأخ سارع يلا يا فلان يلا يا مفلان فقالتوا استنى استنى روح فين قال المركب بتغرق بسرعة بتلبس الخرار وبتلبس النقاب قال هو وده وقت قالت لا استنى ده أنا موت وأنا لبسها لي عشان ما نكشفش على حد وفضلت وقفة دقيقة تعارفين أن دقيقة ودقيقتين في توقيت زي ده حارج جدا حد ما لبست النقاب وغوانتي والشراب وطلعت معاه ومسكها في إيديه وقف وقفزوا في البحر لكن بعد مدة مع الدوامة واللي حصل ما في إيديه ماتت غرقت لكن غرقت وهي ملتزمة لبسها نقابها محافظ على حجابه لإن تلقى الله تبارك وتعالى به خير من أن تلقى الله عز وجل الذي غيره والأعمال بالخواتيب ونقروا يحشر على مات عليه فرجاء حار وخالص للأخوات الطالبات بتوعنا أولادنا بناتنا أخواتنا لو سمحتوا حفظوا على الحاجات. مش أسمع إن أخت طالبة في المعهد حصل عندها تجاوز في اللبس ليه؟ أن هذا أمر يشين قال أهل العلم فعل رجل في ألف رجل خير من كلام رجل في ألف رجل كذلك فعل أخت في ألف أخت خير من كلام ألف أخت في أخت أنت بسلوكك بشكلك تقدر تخلي كل الناس دي تلتزم حول منك أيضا من الفوائد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجهاد والغزم فالجهاد ذروتنا من الإسلام فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويخرج معه أهله مش معنى أن نحن عايشين في مرحلة فيها استضعاف وكذا وكذا أن نحن ننسى القضايا دي لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو نعم فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو نبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات. على شعب من النفاق دائما مني نفسك بالجهاد في سبيل الله أيضا من فوائد هذا الحديث فائدة مهمة وهي أن عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا أصحاب يعلمون الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لما حدث ما حدث من ضياع العقد لعائشة رضي الله عنها وارضوها وما ترتب عليه من إيه؟ من أحداث أيضا من فوائد جواز خدمة المرأة للرجال الأجانب لكن من وراء الحجاب جواز خدمة المرأة للرجال الأجانب من وراء حجاب حطت قوسين كده إذا دعت إلى ذلك ضرورة ماشي؟ لأن أنا مش حطيتها نسيت حطها في المذكرة في السنة الفاتد كملها كده إذا دعت إلى ذلك ضرورة اكتبوها في المذكرة جواز خدمة المرأة للرجال الأجانب من وراء حجاب قوسين كده إذا دعت إلى ذلك إيه؟ ضرورة من غير ضرورة النفس صلى قال وخير لهن ألا يرهن رجال ألا يروهم الرجال ولا يروهن الرجال ألا يرو الرجال ولا يروهن رجال؟ ده أحسن حاجة المرأة. عشان كده صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد خروج المرأة بدون إذن زوجها للأمور التي جرى بها العرف. ودي كتير من المشاكل بتحصل تلاقي أخ جاي عامل مشكلة وضارب زوجته بهد للدنيا. إيه يا ابن الحلال فيه ينفع ينفع يا مولانا ينفع يا مشيخ ايه بس في واحد اشترى بطاطس وطماطم من غير ما تستأذن مني طب ماشي ما هي اشترى بطاطس وطماطم عشان مين يعني مش عشان تاكله وتشربه وسعادتك ما جبتش وهذا أمر جرت به العادة إن النساء هم اللي بيجيبوا الحاجة دلوقتي أمر جرى به العرف النساء هم اللي بيشتروا حاجات البيت خلاص ما فيش منه مشكلة سنا إذا بطالب قال فعلتم فعلت فعل الأعاجم تركتم نسائكم وزاحم وزاحم الرجال كالعلوج يعني فعل العلوج لكن هذا الأمر تغير الآن صار المرأة هي الآن لا تستطيع أن تشتري على مستلزمات البيت هذا لا حرج فيه سمعت شددت في المسندين فالأمر فيه جواز أن تخرج المرأة في الأمور التجارية بها العرف عائشة رضاعة خرجت لتقديم حاجتها هي مش بتحتاجها تستاز من نفسي سألها شو تفعل حاجتها وهي تعلم أن النبي صلى على هذا الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ما تروح الشرب يحمم مع أولئك يتخيل لا مش هنزول الشرب يحمم نفس الأم مرأنا زجيبة الأكل والشرب متخيل يقول لا ما أكل وشرب لا طبعاً فالمسائل دي محتاجة نوع من الإيه ساعة الصدر أيضاً إحنا عن مسألة أعمال العرف ويعني اقرأوها في الله أيضاً من الفوائد دعاية الله تبارك وتعالى لأوليائه وهذا يتضح من جوانب عديدة فالنوم الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على عائشة قطع عنها ما أهمها وأقلقها وأتعبها لما مشى الجيش وتأخر صفوان كان بقدر الله تبارك وتعالى ليبين لك أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً هيئ له أسبابه دي تخليك تقف كثير. أنه تبارك تعالى مدبر حكيم إذا أراد أمراً هيئ له الأسباب تلاقي عائشة العقد يروح منها عشان تروح تتخلف أو تروح تقضي حاجتها العقد يروح منها عشان ترجع تدور عليه تتخلف تنام في مكانها صفوان المعطل السلمي بيلم من حاجات منور الجيش فيرجع فيأتي أسباب حتى يحدث المحنة ويتكلم المنافقون ويظهر الله تبارك وتعالى المنافقين ويبان ويبين ويظهر قوة المؤمنين وقوة المنافقين كل ده أسباب أيضا الحافظ بن حجر ذكر فائدة لطيفة جدا وأعجبتني وهي شؤم شدة الحرص على المال لأن هذا الذي دع عائشة أن تتأخر في طلب الإهل العقل لو أن عايشة خلاص إلا هي راح اشتنير على الغير وخلاص كان الأمر انتهى لحد كده لكن شؤم شدة الحرص على المال قضى بتأخير عائشة عبد الله تحرصها على العقل جعلها تتورط هذه الورطة فهذا من شؤم شدة الحرص على الإيه؟ على المال أيضا أدب صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه وفضيلة لصفوان بن معطل السلمي واسترجاعه بصوت عال لتسمع عائشة النائمة عشان يعرف الأخ لما يكون في موقف موقف أو موضن يطرن الأمر يتعامل إزاي ما يروحش ينادي الأخت ولا تعالي يا أختي لو سمحتن عايز أكلمك لو سمحت لا إن لله وإنا لله رجعون سبحان الله يعني المهم أسلوب جذب انتباه مين عائشة فانتبهت عائشة رضي أيضا من الفوائد اهتمام عائشة بحجابها فعقب استيقاظها ورؤيته لصفوان المعطل خمرت وجهها سريع ما تسهلتش قالت خلاص ما هو شافني بقى وخلاص مش مشكله يلا يا اخويا احنا مع بعض ما حك وفي حد في الصحر حد شايفنا مش مشكله لا. لا اهتمام عائشة رمضان باعجاب الحافظ ابن حجر يقول فيه مشروعية تغطية الوجه مشروعية تغطيه الوجه طبعا عارفين ان خلاف بين اهل العلم بين الوجوب والايه والاستحباب وانا اقول بالوجوب نفسي أرى وجوب تغطية وجه المرض هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد الاسترجاع عند المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصبتوا المصيبة قالوا إن ليلونا يرجعون فصفان ابو عطل اعتبر وجود عائشة في هذا المكان إيه؟ مصيبة أن المخاطر التي قد تتعرض لها امرأة مثل عائشة تخيل لو عدا عليها ذئب أو عدا عليها سبع أو ضبع أو وحش من حش الصحراء أو عدا عليها لصوص أو كذا أو كذا مصيبة أيضاً من الفوائد أغاثة المكروب والمنقطع وهذا من كريم الأخلاق ونبل الطباع صفوان أغاث هذه المكروب عائش رضي الله عنه التي وقعت لله. هذه من شيء مرجع. أيضاً أهمية الساق في الجيش. أهمية الساق في الجيش الذي يمشي خلف الجيش ليجمع. النهاردة إحنا مش لين الساق في الدعوة. مش في الجيش. مش لين الساق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بندور على الناس تشتغل في الدعوة يا الله عز وجل للمشتاقين نحن ابتلين بالذي يتكلموا بس بندور على الناس تشتغل في الدعوة عندنا أبواب كثيرة جدا في الدعوة مفتوحة مشتاقين مشتاقين اللي يشتغل أهمية العمل للدين وخدمة الدين صفان ابن المعطل السلامي كان قاله وانا ما قاله وانا يلي خليني أبقى أنا الأخير وانا تبا أنا ماشي في قصة الناس لكنه مستشعى بقضية خدمة الدين العمل للدين مسؤولية الجميع. أيضا تبرئت المرء لساحته لئلا يتهم لأن عائشة قالت ما كلمني كلمة. وفي الحديث الآخر رضي الله عنه أن يقل صفية وراءه جلأن فأسرع قال على رزقكم إنها إيه صفية. قال إحنا قالوا إن الشرف نجح في هذا العالم. دائما يحاول يظهر للناس ويبين يبر ساحته شفت الشيخ العربي ماسك في ايده علبه سجاير اهو الشيخ العربي ماسك في, في ايده كده اوف, أوف. شو العربي ماسك علبه سجاير استنى يا ابني تعالى ده لسه من الواد ده اهو من من ده كان بيدخن وخدتها عشان اقطعها اصل يفكر ان أنا ايه أه؟ لك الشيخ أنا شفت والله شفت ماسك علبه سجاير في ايديا والله شفت بعنايه اليد اللي الدود ده. ما تستنى الأول ما هو شوفه خدها جابها منين دي علبه السجاير دي خدها من الرجل ده والراجل ده تاب إلى الله سبحانه وتعالى وهو خدها عشان يقطعها مش هقعد ارميها قدامه عشان ما ياخدهاش استخدمها ثاني خدت بالك الثاني يبرئ يعني يغضب دائما للناس دعمه يقربك الى بلادي حسام دائما طالب العلم بالذات لازم يكون واسع البياض زي الثياب اللي عليكم ما يتحطش عليه سن ألم حاول دايما وانت في طريق إلى الله سبحانه وتعالى ما حدش يش يخط عليك سن ألم سبقا كنت أخ أو أخت ما حدش يش يخط عليك سن ألم بمعنى أنه ما حدش يمسك عليك غلطة مش بقول لك رائي الناس لا أنا بقول لك راعي ربنا في الناس الله عز وجل قال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أن غلطة أم من أمات المؤمنين كبيرة الناس كلها تشوف احنا دلوقتي مع الفارق في التشبيه غلطة الملتزم كبير ولا كان جفت واحد ملتحي مسك قلبة مش خلاص بقى كل الملتحين بيشربوا سجائر. عشان كده دايما احرص على انك تربي نفسك على المعنى ايضا جواز الحلف من غير استحلاف ان عايشة قالت والله لا سمعت منه كلمة غير استغزع فعايشة حلفت من غير من استحلفها ايضا من جملة الفوائد مشي الاجنبي امام المرأة كما فعل صفوان ابن المعطل السلمي وافتكر قصة ابنتي الرجل الصالح قالت إحدهما يا أبتي قالت إحدهما إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا فلما قالت هذه الكلمة قال موسى عليه السلام إلى أين قالت في البيت قال كيف الذهب إلى البيت قالت أنا أمشي قال لا تمشي أمامي نخط موسى عليه السلام ولكن يمشي خلفي في لي بالحصايا فبقى ماشي ويأمسك شوية يمين شمال كده عشان إيه؟ مرؤة الرجل تمشي المرأة خلف, خلف الرجل أيضا عداوة المنافقين وحقهم على المسلمين هذه فرصة من الفرص التي اغتنمها المنافقون ضد الإسلام كذلك البهتان جسر يقود المرء إلى الهلاك البهتان أنك تقع في الناس احذروا احذروا الغيبة والبهتان أنك تتكلم في الناس أيضا عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه من الفوائد إنسان لا يخبر المريض بما يزيد مرضه أذكر أن والدي رحمه الله كان مريض بسرطان الرئة يوم ما عرفت سبحان الله طبقت هذه الفائدة ولم أخبره بها بل نبهت على الطبيب ألا يعرفه إياه وتعايش مع المرض ثمان سنوات بفضل الله لم يشعر به حتى وفاته المنية ولا يعرف أنه عند سرطان درج الدكتور كان بيقول لي انت عملت أعجوها لو كذا كنا قلنا له خد بس حقنة بتاع ذا كيماوي واحدة بس كان مات فيها سبحان الله كان يتعايش كنا بنعالج الأعراض وخلاص ليه؟ الراجل عمره 77 سنة هتيجي تقول له أو, أو, أو, أو 73 سنة أنه مات عنده ما يقرب من 78 سنة أما يجي تقول له انت عندك سرطان وهتاخد كيماوي هو يموت لوحده يموت يطوب بزاكة الوحد فجواز عنا بإخبار المريض بما يزيد مرضه ما يجيش على واحد مريض يقول له لا حول ولا قوة إلا بخلاص لا انت كده خلاص الله يرحمك لا عادش فاضل لك حاجة في الدنيا بقى. حتموته الحمد لله كان لي واحد صاحبه كده ومات برضه لا ما تخبروهش من يزيد مرضه ديله الأمل الحمد لله شفك الله عفاك انت بخير الحمد لله أيضا حياء الصحابيات رضي الله عنهن لأن عيشة كانت تقول وأنا نخرج إلى بليل كانت تخرج إلى المتبرز إلا بلي وقال الحافظ وفيه أن المرء إذا خرجت لحاجة فستصحبا ليونسها وده درس الأخوات ريح مشوار ريح مكان ما تمشيش لوحدك خذ معاك اللي يونسك كذلك كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله لأنها كانت تقول لا أعرف من الله السلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكت كذلك ما كانت من شهد بدرن لأن عائشة قالت تعيسة لما قالت تعيسة نصطح قال أرسلبين رضي الله عنها شهيد كذلك الذب عن عرض مسلم لأن عائشة ردت غيبة مين مصطح سريعة كذلك الدعاء على الشخص ها هو من السب بقولها تعيسة فقالت عائشة أتسبين فالدعاء خرج مخرج ليه السب أيضا نصرة المظلوم ولو كان الرضالي قريب كذلك فضل أم مصطح رضي الله عنها من الفوضي أيضا إذن المرأة من زوجها لخروجها قالت أتأذن لي أن أتمرد عند أبوي المرأة تستأذن مش تسيب له وراء وتمشي لا أتأذن لي أن أمرض عند أبوي فأذن لها نفسها كذلك تعزية المصاب بكلام نناسب الحال لأن أمها قالت يا ابني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل محبها ولا ضرائر إلا كثرنا عليها. عليها أن أمها كانت تظن أن هذا كلام صدر من عندي أخنس. أخنس؟ مكتوب ساكت أخنس؟ هذا إسمح لك. نجي. أيضا من الفوائد قول سبحان الله عند التعجب وفيه مشروعية التسبيح على ما يعتقد السامع أنه كذب. كذلك خبر الواحد لا يفيد اليقين كما شرح حافظ. لاستيقن الخبر من قبلهما. ده كلام دراي الحافظ. لكن إحنا نقول خبر الأحد يعمل في العقائد والأحكام. يفيد القطع واليقين كذلك الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصدر والاستشارة سنة نبوية أيضا استشارة الفاضل والمفضور أيضا استشارة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة وأيضا أن الحمية لله ولرسوله لا تذم كذلك حب عليه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشار عليه لما رأى ما به بطلاق عائشة طعن الراثضة خددية وقال لك ما بين عايشه عليه عايشه في علي عليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عليها يتلاقف فنساء غير كثب لا طبعا هذا ما حدث كذلك نوصلت على أن صل صلى الله أنا أعذرك منهم كذلك التغليط على من وقع مع أهل الباطل كما حدث مع من وقع مع الذين تكلموا في الافك أيضا النفار من النفاق الاحجام عن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مقت الحاج كما يقول الحافظ. تقول الصحابة إنك منافق تدافع عن المنافقين. فنصوص النبي صلى الله عليه وسلم اقرروا على الكلم. أيضا قد يعاد الولي قد يعاد الولي وليا وهما كلاهما من أهل الجنة. قد يعاد الولي ولي وكلاهما من أهل الجنة. زي الاثنين من الصحابة. عداء من المهاجرين والأنصار والاثنين في الجنة. لكن لا مانع أن يحدث بينهما إيه مزغ الشيطان زي ما حدث مع مين ومين علي ومعوي مشروعية التوبة لأن التوبة تجرب ما قبلها أيضا عدم محاباة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله أيضا مشروعية الوكالة لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه أجيب عني يا رسول الله عليه وسلم لأبيها ولأمها أجيب عني تطلب الوكالة ومن جملة الفوائد الصبر والصبر مفتاح الفرج، فعائش صبرت، وفرج الله عز وجل كربه. أيضاً الاستعانة بالله عند حلول المصاعب وإحصاء الظن بالله لقولها أعلم أني بريء وأن الله يواريوني حصة الظن بالله. كذلك تبشر المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة. وأيضاً أن الضحك مباح إذا وجد ما يقضيه. وأيضاً من جملة الفوائد اسناد النعمة والفضل إلى الله عز وجل لأن عائشة قالت فوالله لا يكونوا إلا إلى الله الذي أنزل برآته. فالفضل كل لمين؟ لله عز وجل أيضا إدلال المرء على زوجها وأبويها كانت عيشة تدلل على النبي صلى الله عليه أيضا سبب النزول قد يكون حدثا كما في الأمر هنا وقد يكون عموم لأن القرآن نزل بعموم الله لا بخصوص السبب. لأن البعض ممكن يظن تبدي نزل بسبب حدث الإفك وحدث الإفك خلصت وهذا خلاص. ما نقولش لازم كلام ده. لا. القرآن نزل بعموم ليه؟ بعموم الله لا بخصوص السبب. أيضا المؤمن مصاب ومفتلاء وخطر الشائعات على المجتمع المسلم يليك الكلام نتفهمه خطر الشائعات على المجتمع المسلم الشيخ فلا الآل الشيخ أيضا كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض قتل عبد الله بن أبي بن سلون. كذلك أفر الورع في السلامة لأن عائشة قالت أما زينب وقضع صماله الورع أيضا من الفوائد أن العفة من صفات المؤمنين وأن الله يدافع الذين آمنوا كذلك دفاع الله عز وجل عن العفيفين والعفيفات فعائشة كانت عفيفة وصفون المعطل كان عفيف فدافع الله جل عنهما وأنزل قرآنا يتلى عنه عنها كذلك من فائدة الحديث أن من حلف على أمر وكان الخير في غيره كفر عن يمينه وفعل هذا الخير أيضا أهمية العفو فمصطح كالعم العائشة وابن خالة أبيها ومع ذلك وقع منهما وقع فقال أهو وكر الصدير والله لا أنفق على مصطح فأنزل الله عز ولا يأتلوا للفضل منكم وإيه؟ والسعة فقال وليعفو وليسفعو قال عفوت وصفح أيضا من عفى من الناس غفر الله له ذنبه كذلك الحف على الصلة صلة الرحم ببذل الماء من الفوائد المهمة أن من شك في براءة أمنا عائشة قد الله كفر حد يعرف يقول لي كفر ليه؟ إيه؟ عشان كذب أيضا من الفوائد لا يحكم القاضي بعلمه لذا لم يقوم النساء ولم يقيم الحب على المنافقين إنما انتظر حتى نزل له الوحي كذلك من الأحكام أن القاذف يحد من طريف الله ما قرأت في مسألة القذف عمر الخطاب جاءه رجلان قال أحدهما للآخر ما أبي بزاني وما أمي بزاني يمكنهم مع بعض كده فشدوا مع بعض في الكلام فقال ما أبي بزاني وما أمي بزاني هو كده شتموا ما شتموا بيقول ما أبي بزاني ومم هو كده شتموا فعمر جلده حد القاف قيل له لما قال لأنه عرض بصاحب وانت لما تقول للواحد أصطنى بويا مش زاني أمي مش زاني إذن معنى إيه سيدنا عمر الدالوا على طول أيضا من جملة الفوائد براءة عائشة رضي الله أرضاها تتلى في محارب المسلمين إلى أن يرز الله الأرض منها من الفوائد أيضا تحريم سوء الظن بالمسلمين والمسلمات لا سيما في العفة والطهار ونقف عند غزوة الخندق إن شاء الله تبارك تعالى أتكنم فيها في الدرس القادم هذا في الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وصحبه شمعين أجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته